تكلمنا عن مثالة صداق واسقط بالطلاقي قبل الدخول نصف نصف المهر نقول ناس صداق وانه اذا سميه والمفوضة تكلمنا عنها انا اريد اعرف تعرفون من المفوضة تكلمنا عنها قبل ذلك المفوضة تعرفون أم لا المفروض هي لم تسمي مهرها أو لم يسمي لها زوجها ومهرها عمتا قال واسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر وهذا للآية يعني وهذا للآية عليكم السلام رضي الله عنك أخونا السلف كم لك من آذي وضع علينا ماذا نقول رضي الله عنك؟ فهنا يقول وأسقط بالطلاق قبل الدخول نصف المهر. قال وقد فرطتم لهن فريضة فنصف ما فرطتم إلا أن تعفوا إلا عفونا وعفوا الذي بيده عقدة النكاح. والمرأة تملك السلاقة بالعقد الصحيح. أو بالفرض لأنه عقد يملك به العوض أو يملك به العوض والانتفاع بالبضع وتابعه فتملك به العوض كلبي ولذلك هي لا تمكنه طيب قلنا بأن بأنها تستحق نصف المهر بالطلاق يعني يسقط نصف الصداق بالطلاق لقوله تعالى وقد فرضتم لهن فريضه فنصف ما فرضتم فقوله جل في علاه فنصف ما فرضتم يعني بالطلق وقلنا بانها لا تمكن نفسها الا اذا قبضت هناك معاوضه في هذا الباب السلام عليكم السلام الله وبركاته كانت التسمية صحيحة فلها نصف التسمية نصف ما ما سماه. وإن كانت التسمية لصحيحة إذا لها نصف مهر المست لا نص مهر المست لا, لا يسقط المهر المهر لا يسقط بحال من أحوال المهر لا يسقط بحال إلا الا في حالة الخلع فقط في حالة الخلع هي هي, هي الان عندما تختلع بترد عليه مهره ويلزم فتملك مهر المثل ثم استقراره بيحصل استقرار الصداق يحصل بطريقين احدهما الوط فيستقر في ذمته ولانا كما قلنا سقوط سقوط المهر لا يكون إلا إلا في الخلع قالت قال تردين عليه الحديقه قالت أزيد قال إذا تلقها تفتيقة الأول يعني يحصل استقرار الصداق بالوطن الثاني حتى وكان كان الوطن حراما كما في الحيض غير لقول تعالى وكيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض فجعل الإفضاء استقرار المهر في ذمة الزوج عند الإفضاء والإفضاء عند كثير من العلماء الإجماع هو الجماع ف وهذا الجماع يعتد به في وطأة واحد والطريق الثاني يستقر به قال الله تعالى كيف تاخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وهذه الإفضاء على جمهور على قول جمهور المفسرين هو الجماع وبمرة واحدة يستقر الصداق بذلك الثانية يستقر موت أحد الزوجين وهذا الحديث بروع ابن تواشق كما جاءوا ابن مسعود رضي الله عنه وقالوا له في هذا الباب على امراه مفوضة مات زوجها فقال يعني ما عندي فيها سنة فقالت فقالوا من ن... إلى من نذهب حتى قال رضي الله عنه وأرضاه لها المهر كاملا ولها راس عليها العدة وعليها العدة فبموت أحد الزوجين أو قبل الدخول أن بموت انتهاء العقد فكان استفاء الم... استفاء المعقود عليه كالإيجار واستفسنا من الموت ما إذا قتل السيد أمته مزودة هذه المسألة تعجل شيئا قبل أوانيه فعوقب بحرمانه فيسقط مهره على المذهب ولا فلو لم يحصل الوط ولا موت وحصلت فرقة قبل الدخول نظرت إن كانت الفرقة منها يعني هي التي تسببت بها بأن النكاح بعيبه أو أرضعت زوجة له أخرى صغيرة ونحو ذلك صارت أم زوجته ولو كانت صارت أم زوجته تطلق أو فسخ النكاح بعيبها، فاسقط الجميع وإن كانت الفرقا لا بسبب منها ولا منهم تشطر المهر. يبأذن عند, عند عندما يكون السبب منها بعيب، رد بعيب، يعني إذا ردا ليس لها المهر، وإن كان الحق أن يكون لها المهر وارجعه على من غره بها. وذلك ما إذا طلق بنفسه أو فوض الطلاق إليها ففعلت أو علق طلاقها بدخولها الدار ونحوه فدخلت أو خلعها. وبكل فلقة تحصل لا بسبب من المرأة احتج للتشتير بقوله تعالى وَإِنْ تَلَّقْتُمُهُنَّ مِقَبْلَ أَنْ تَمَسُّهُنَّ عليكم السلام وبركاته أحسن الله عليكم وقد فردتم لهن فريضة فنصف ما فردتم وهذا تنصيص في قوله فنصف ما فردتم هذا تنصيص قال معنا فلكم نص ما فرضتم إلا يعفونا ويعفو الذي بيده أغضت النكاح. النصف سريعا ويسقط قوله ويسقط نصف المهر يعني في الدين إذا أصدق دين في دمتي سقطا نصفه بمجرد التلاقي الصحيح عند الاختيار على الواجه الثاني فلو كان أعطاه الصداق الذي في دمتي با باق فهل لها أن تدفع خضر النصف من موضع آخر لأن العقد لم يتعلق بعينه أم يتعلق حقه فيه لأنه تعين بالدفع فأشبه الصداق المعينة تدعين وجهان الصحوم الثاني قال فرع إذا وهبت الزوجة الزوج صداقها المعين نظر إن كان بعد أن قبضته وتلق قبل الدخول فهل يرجع عليها قولان الأظهر عند الجمهور يرجع بنصف بدله إما المثل أو وإن وهبته إياه قبل أن تقبضه فطريقان قيل لا يرجع قطعا والماذا سواء قبضته أم لا. ولو كان الصداق دينا فأبرأته منه لم يرجع على المذهب كما لو شاهد شاهدان بدين وحكم به حاكم حاك ثم أبرأ المحكوم عليه ثم رجع الشاهدان عن الشهادة فإنهم لا أغرمان المحكوم عليه شيئا ولو أصدقها دينا فقبضته ثم وهبته منه ففيه القولان في هبة العين وقال أرجع بالشرط القطعا في هذا كله إذا كان حدث الطلاق عليكم السلام وبركاته فرعون لو خالع زوجته قبل الدخول على شيء غير الصداق فله المسمى الذي خال عليه ولها نصف الصداق يعني لو خالعها على سيارة وهي مهرها مئة ألف فلها نصف المهر خمسون ألفاً وهو يأخذ السيارة في بالخلع الذي حدث التسميع عليه يعني المخالعة لا يشترط فيها أن تعطيه نفس المهر قد يكون لأن الله على حتى في الآية إيش قال قال فلا جناح عليهما فيما فيما وما هنا أسر الموهمة تدل على العموم فيما فيما افتدت به يعني أي ما مال دفعته افتدت به به من أجل المخالعة فلاها ذلك فإذا قال خالعتك على السيارة وهي لها كما قلنا المئة ألف فلها خمسين ألف وهو له ما سمت له بنسبة لمسألة الخلع فقد خلعها على ماله وعلى مالها لأنه عاد إليه نصف الصداق بالخلع فتحصل بيننا وتطل التسمية في نصيبه وفي نصيبها قولا تفريق السفقة وإن صححنا التسمية فيه وهو الأصح أي في نصيبها فللزوجي الخيار إن كان جاهلا بالتشطير إن كان جاهلا بالتفشيل والتفريخ فإنفسه راجع عليها بمهر المث على الأظهر وفي قول ببدل المسمى المث إن كان مثليا أو القيمة وإن أجازا يعني راجع عليها بنصف المهري على الأظهر وعلى القول الآخر بنصف نصف الصداق أو قيمة المسألة تأتي على الاتفاق في فيما بينهما قال فصلنا في المتعة وهي اسم المال الذي ادفع الرجل الى امراه لمفارقته اياه المتعه متعتان متعه لصداق لم يسمى ومتعه تكون عامه عند الطلاق عند الطلاق يعني بعد بعد استلام حفظكم الله بعد استلام المهر الفرقة ضربان فرقه تحصل بالموت والفرقة التي تحدث بالموت لا تجب متعة بالإجماع أجمعوا أن الموت ليس في متعة ولأنه ذمته قد انتهت بموته فكيف نلزمه بمتعة فالفرقة ضربان الضرب الأول فرقة تحصل بالموت فلا تجب متعة بالإجماع قالوا أنه فرقة تحصل في الحياة كالطلاق الطلاق والخولة الخلع ليس فيه متعة لأن الخلع كما قلنا هي بتتنازل أصلا هي تريد أن تنفك منه فبتتنازل عما تملك فلكة تحصل بالطلاق فإن كان قبل الدخول بينظر فيه إلا ما تشطر مهر فلها المتعة يعني, تشطر المهر يعني لم يسمى لها مهر هي لها مهر لكن لم يسمى حتى نقول بالتشطير فنصف ما فرضتم فكلها لها المتعة قالوا متعهن على المسع قدره وعلى المقتري قدره هذا إن لم إن لم يكن فرض وقد فرضتم أنهن فريضة فنسوا ما فرضتم إلا يعرفون ما يعرف الذي بيدي عقدة كح أما إن لم يفرض قالوا متعهن على المسع قدره على المقتري قدره وان تشطر فلا متعه للمشهور ما دام لم يدخل بها يعني اخذ نص المهر فلا متعه له لانه ايضا ليس لها نفقه عدة المتعه تلازم نفقه العد بتعلم هذا ضابط لك عشان تفهم المتعه متى المتعة تلازم نفقه العد وهو عندما يطلق قبل ان يدخل بها ليس عليه نفقه عد ليس عليه نفقه العد وإن كان بعد الدخول فلاها المتعة على الأظهر وكله على الأظهر لأنه هناك وجه أنه ليس لها المتعة الله أبر فأدناك يا زهراء صلى الله لك وكل فرقة من الزوج الأسبب فيها أو من أجنبيهم فكالطلاق مثل اللعن أو وطئ أبوه أو ابن زوجته بشبهه ونحو ذلك والخلع كالطلاق على الصحيح لكن ليس لها متعة على الأضر لسلامته ولو على ولو علق الطلاق بفعلها فFAULT أو لمسها ثم طلق بعد المدة بطلبها فك الطلاق الصحيح وكل فرقة منها أو بسبب لها فيها لا متعة فيها كفسخ هي أو غيبتي أو فسخ فسخ بعيبها ولا زوجته فلا متعة على الأضر هنا أيضا يرى أن المتعة تسقط في حال تسقط المتعة إذا كانت الفرقة قبل الدخول فلا متعة وسُمّي لها طبعا يبقى تسقط المتعه اذا سمي لها وطلقت قبل الدخول اما اذا كان الامر والطلاق وقع بعد الدخول فلها فلها وكل طلاق صحيح فيه رجعة فيكون عليه عليه نفقه العده وعليه المتاع عليه نفقه العده وعليه المتاع اما اذا كان كانت الفرقة بسبب لها فلا متعه كان اجيب اجيب على اسئله السلف اجيب على الاسئله بعد الدرس كانه نعم بعدما رأت منه عيبا أو رأت فيه عيبا أفسخت العقد كان فسخا بعيب اذا لا متعة لا متعتها لها فيه والمتعه فيها المسلم والذمي والحر والعبد والحر والاماء في كسب العبد والسوائل سيد الامه الاماء كالمهر ويستحب متع لا تنقص عن 30 درهما واما الواجب فانت واضع بشيء ذاك وانت نذا قدرها القاضي بالشيء على الصيحة وتصل حالهما واعتبر حالهم على الصحيح ووضع النص شفي في المختصر وصحيح نقول بأن مسألة المتعة كم تكون أقول المسألة مرتبة على, على قدرته ومتعون على الموسع قدره وعلى المقتل قدره وقد قال الله للفعلاء لينفق ذو ساعة من ساعته طيب أنا حاضر أجيب بعد صبرنا في الموسع والمسألة خلافية بين العلماء هل لها أن تزيد في العطاء عن المهر لأن النبي ماذا قال, قال النبي صلى الله عليه وسلم قال أتر الدين عليه حديقته قالت نعم قال إذا انطلقها تطليقة وردت عليه الحديقة قال إذا انطلقها تطليقة وردت عليه الحديقة نعم إذا المتعة المتعة ما تسقط إلا إذا فسخت بالعيب إلا إذا فسخت الزوجة بالعيب فتسقط المتعة هنا في هذا البرنام ولا حق لها فيها هذا بالنسبة للصداق وأن النصاق يكون مسمى أو مسمى والمتعة متى تكون وأيضا متى تسقط المتعة بوضحنا هذا هذا سؤال ممكنية في اختبار عشان تفهمون طيب قال فصل والوليمة على العرس مستحبة والإجابة إليها واجبة إلا من عظيم وليمة العرص يمشتق من الولد وهو جمع لأن الزوجين اجتمعاني وقال شعال الوليمة تقع على كل دعوة تتخذ لسرور كحادث النكاح والختان وكل ما دخل به له أن يولم بذلك والحق أن الوليمة عند الإطلاق لا تستخدم إلا في النكاح هناك أسماء كثيرة دعوة الختان يسمى عذار ودعوة الولادة عقيقة وسلامة المرأة من الطلق خلاص من خلاص ولاخذون سفر النقيعه كل هذه مسماته فيها ال ال الوليم ولو بشت وأتحب المسافر أنطعم الناس أيضاً وليمة العرس هذه واجبة أما مستحبة والخلاف هنا لقول النبي صلى الله عليه أولم لما رأى عبدالله نعم عبدالله بن عوف قال مهيم ما عندك اشتم رأي حطيبة فقال تز ت... فقال ت... يعني تزوجتوا قال تزوجت قال نعم على نوات من ذهب قال أولم ولو بشات وإن في قولي أولم ولو بشات أولم فعل أمر وظهر أمر وجوب وإذن قال الغرياء وغيرهم بأن الوظيمة وظيمة العرص واجبة لأن النبي أمر بها وقال أولم ولو بشات والصحيح أنها مستحبة وليست واجبة والحق أنه سلم ما حضر حضره وصبره وعظره ومهما جزت في شيء قدام مستحبة قال, ليس في الم... قال العلماء في المذهب وجهان في المذهب قالوا قال قولا بأنها واجبة وهذا الأمر بها أولم ولو بشات وظاهر أمر الوجوب فعل ودعمون فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما تزوج إلا وقد أولم بأبي هو وأمي فتركها ما ترك صفرهم على حضر كما في صفية وكما في غيرها من أزواجهم والذي جزم به جمهور الفقهاء بالإمال الأربعة على أن أصل الوريمة مستحب والإجابة لها واجبة لقول النبي وسلم ليس في المال سوى حق سوى الزكاة ليس في المال حق سوى, سوى الزكاة ولأنها طعام لا يقتصر المحتاجين فأشبه الأضحية والأضحية أيضا فيها خلاف فهذا ضرد مختلف في على المختلف فيه وصحيح ان نقول هو بقوله صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشاء تزوج ابو هريره تزوج غيره ولم نعلم انهم اقاموا ولائم فبعض الصحابه تزوج ولم ولم نرى انه قد استنعى وريما علي بن طالب دخل على فاطمه واشترط عليه سلام ياتيها بدرعه ولم ولم نراه اولم على على نكاح. قفر الله لك أنت عليك الذبح عليك الذبح أصلا تكون وليمه لك وقاسع سائل الولائم أنها مستحبة وليست ولي... هي مستحبة متأكدة وليست واجبة قد قال وجه عندنا في الشافعيه قالوا بأنها... بأنها فرض كفاية إذا فعلها واحد أو اثنين في ناحية وشعر ظهر سقط عن البقيم أما سأل ولم غير العرس فالمذهب القطع بأنها مستحب ولا تأكد تأكد ظلمة العرس في ذلك وفي قول أنها واجبة مخرج على ذلك وهو ضعيف نعم إما القادر شات لأنه صلى الله عليه وسلم أولم على زين من تجحتش بشات وبأي شيء أول أولم كفى ولأنه ما على صفية رضي الله بالسويق وتمرن ما كان يملك شات فأولم عليها بالسويق وتمرن هذا في أصل الوليمة أما الإجابة للوليمة فإن كانت وليمة العرس ففي فف المذهب وجوب الوليمة أو الإجابة للوليمة وجوب الإجابة للمنين نعم أحسن الله إليكم رفع الله مقامكم أفعل ذلك بإذن الله رد الله عنكم ومن قال بوجوب الإجابة للوريمة عنده أدلة كثيرة على الوجوب فالوريمة على الوجوب على الاستحباب اصطناعها وعلى الوجوب إجابتها قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعي لا وريمة فليأتها هل لم هنا لم؟ لم أمر هل لم هنا؟ لم أمر قال, قال, قال فليأتها وفي وقت ما لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله طبعا هنا عصا الله ورسوله هذا على مسلم دل دلالة واضحة جدا على على الوجوب. لأن العصيان لا يكون إلا لمخالفة الواجب العصيان لا يكون إلا لمخالفة الواجب والإجابة الغير وليمة العرس هي مستحبة فإن قلنا بوجوب إجابة الوليمة فيها فرض عين فطيره فرض كفايه والحق انها فرض عين وانا واجب واجب واجب الدعوه لانه فيها إدخال السرور على المسلم وفيها أيضا رفع ما فيها ادخال السرور على المسلم وفيها ايضا التعاون على البر والتقوى وفيها الاشهار في اسعاد الزوج يستحب يعني دعوة الجميع لا سيما الفقراء ولا خص الاغنياء لقوله صلى الله عليه وسلم شروط طعام طعام الوليمه يمنعها من يأتيها اللي هو الفقير يعني يمنعها من يأتيها ويدعى إليها من يأباها الثاني أن يخصها بالدعوة يقول يدعوه نفسه سأجيبك عيقونة سلف انتظري غادي الله عنك زادكم الله خير زادكم الله حيصا ومن دا من جاء وجاء معه الآخر فعليه أن يستأذن له كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا جاء معنا أتأذى له قال نعم أتأذى له ما صار إذا الاستحباب أولم ولا قول النبي صلى الله <تصفيق> قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس في المال حق سوى الزكاة الثالث لا يكون إحضاره لخوف منه لكونه من الظلمة أو عوانه أو كون قاد الظلمة او أو عوانه ونح ذلك بل لا يطمع في جاي أو يعوينه على مطلب من بطل الرابع لا يكون هناك من يتأذى به حضوري لأنه لا يقوم به مجالسته فإن كان فهو معذور في التخلف عنه كان لاجب يجب عليه الحضور لأنه لا ضرر ولا ضرار والمساءة هنا أن ترك عمل بينك وبين ربك أعمال بينك وبين خلقك فلا بد من إصلاح ما بينك وبين نفسك وبينك وبين الناس وبينك أيضا بين الله الذي يفعله أيضا للقول بوجوب الإتيان إلا ولماء لا يكون هناك منكر منكر بها جاء, جاء, جاء, جاء الأمر الذي أرادته أي السلف منكر إن كان هناك ما, ما يشرب من الخمر وفيه من الملاهي وفيه من المعازف والموسيقى وغير ذلك فهنا في قولي في قولي فليأتها صار مستحبا ما صار واجبا بل قد يكون حراما أن يجلس في مجلس في تدار فيه الخمر لكن واجب عليه أن يذهب إن كانت لأن هذا المساله فيه مهم جدا لا لا سيكون في وقت الأسئلة لا تخاف فإن كانت هنا الدعوة ويعلم أن هناك منكرات ويعلم أنه لو أتى ونصح يسمع له فوجوبا لا أبد أن يأتي تحت قولي فليأتيها أمن كان يعلم أنه حتى وإن ذهب فلا يغير في الممكن شيئا فهو يعطي هدياته ويسلم ويمشي أولاده ولا يجلز أن يجلس ليستمع للقينات المغنيات لا يجوز له ذلك فإذا حضر ولم يعلم المنكر لكنه سمع الغناء وسمع الموسيقى ورأى المنكر واجب عليه أن ينكر واجب عليه أن ينكر فإن لم يستطع فعليه بأن يرحل لأن القاعدة عند العلماء إن لم تزل المنكر فزل إن لم تزل المنكر أنت توجب عليك أن تزيل المنكر فإن لم تزل المنكر فزول يعني لابد أن تهرب حتى لا تؤخذ الله تعالى اتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاص بل تعوم الشرط السادس أن يدعوه في اليوم الأول فلو أول ما ثلاث أيام فلا تجد في الثاني بلا خلاف يستحب وتكره في الإجابة في اليوم الثالث لأن سعيد المساب قال, قال قال على من يجعل الوليما ثلاثة أيام قال قد يكون الثالثة فيها رئاء فالسابع أن يدعوه مسلم فإن دعوه ذمي فلا تجب الإجابة على ما قطع به الجمهور لأن مقالطة ذمي مكرهاء للنجاس طبعا ورغي للنجاس معنوي وتصرفات فسيدة ورد ذلك فإذا فإذا دعه الزمي للوليمة، فيكره إجابته، والكراه جزم بها بعض العلماء، والرفع جزم بالحرمة. العجيب أن شاف أن, أن الإمام الرفاعي يقول بأن المواد على الكراه المواد على الكراه، وما أدري ما دليله بأن المواد على الكراه؟ وقد قال الله تعالى ما لا تجد قوم يؤمنون بالله وليوم الآخرة وادون من حد الله ورسوله، في أحد يعرف. أن هنا في قول يواد دون لا تلبخون من بلاغ يوم الآخر يواد دون من حد الله ورسوله رفع قول بناء الكراه قلنا هذا أبعد ما يكون أن تكون على الكراه قد نجد عذرا للرفع في مقال بالصارف وما الصارف الذي يصرف من التحريم إلى الكراه نعم لا تعرفون الزوم أين, أين الزوم أين خلط أين الزوم أين، أين ما في جبت لا هنا في الزوم ولا هنا دعوتهم الإسلام أن جحم كدريات تحل طيب لا السؤال قلت الرفع يقول بأن المواد مكروهة ثم جاز مع ذلك بأنه محرم في بأنه محرمة في آخر كتاب الجزية اللهم الحمدلله خلته قد يقال يقال بأن له روح دليل في أن موده الكفره مع استجابة الاستجابة الوريمة بأنها مكره يعني هناك صارف صرفاء من التحريم إلى الكراه ما هو الصارف فبالسؤال الآن وصل ات... إذن أأتي بها لفضة فوك يا آيات هو أتى بها أبو الواليد أولا نعم قال لا ينهاكم الله الذين لم يقضيكم في الدين ولم يقضيكم من ذلكم أن تبروهم على أن بعض الألماء قال تبروهم يعني تودوهم فزي قال المودة على الكره وهذا ضعيف جدا لكننا نعتذر للعلماء في هذا الباب فلو دعاه لولمة العرس نصراني ذمي إن كان الأمر سيكون على المودة فلا يجوز بحال من الأحوال وإن ظهرت فيه الشركيات لا يجوز بحال من الأحوال ولو كان فيه ما ينكر من الموسيقى وغيرها لا يجوز بحال من الأحوال وتتفاوت على الجواز وأما المرتبة المرتبة النهي على التحريم لأن هذا هو الأصل لذلك قال جاز مبناء المودة حرام وهذا راجح صحيح المودة حرام قال الله تعالى يا أجواء الذين أمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تل أولياء تلقون عليهم بالمودة قال تعالى لا تريد من ما بالله واليوم الآخر ودون من حاد الله ورسوله الله تعالى تجد قوم يؤمنون بالله ويوم الاخر ودون من حاد الله ورسوله تعلمون بان عمر بن الخطاب عندما وقف على الباب ابو موسى شاهما رجل فوقف رجل على الباب فدخل ابو موسى الى عمر الخطاب فقال له ما هذا الرجل ما باله لم يدخل فقال قال اجنب هو هو علي جنابه فقال قال نع لا هو نصراني قال لا تستعمله سأجيب على عسينة بعد الدرس قال لا تستعمله لا تستعمله ولما سافر بعث عليه قال بحثت عن غيره لم أرد مثله قال قال لا تستعمله ثم بعث عليه مرة ثانية فقال لا تستعمله عليكم السلام عليكم ثم بعثه في الثالثة فقال له مات النصراني إذا لا تستعملوا بحال فالحق أن انا الكافرين لا تجوز بحال من الاحوال ولان الولاء معناه النصر والموده معنى النصر والموده لذا قال تعالى لا تولي قوم بالله ولا من الاخر من حد الله رسوله ولو اعتذر المدعوة إلى صاحب الدعوة ففراضها بتخلو فيه زال الوجود لأن المسألة مسألة في حقه فإن أسقطه فله ذلك ولو دعاه جماعة أجاب الأسرق فإن جاءوا معا أجاب الأقرب رحما أو راحما ثم الأقرب دارا كالصدق أو الصوم ليس عوضرا في ترك الإجابة اذا المسألة أيضا تمس العقيدة لأنه لو كان النصراني هو الذي دعاك فلا يجوز لك أن تقبل دعوته لأنه فيها أمور الامر الأول أن تقبل, ما أن تقبل دعوته ففيها مودة والموده محرمة على الكفر ولا, ولا تجوز بحال من حوله وراء عمدت لا الله لله أركان لا إله لله الأناف والإثبات والولاء والبراء فالنصر الموده في الاجابه لذا قلنا انه لا يستجيب والحاله الثانيه انهم قالوا يستجيب بضوابط ثانيه وصرح انه لا لا يقبل الدعوه لان فيها موده اهل الكفر وموده الكفر لا تجوز بحال من الاحوال حتى مع الآية عن تبروه البرهن الإحسان فلان المرأة إذا دعت النساء فهو كما ذكرنا في الرجال لماذا أن النبي قال النساء شقاق الرجال في الأحكام فإن كان رجلا أو رجالا <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> فإن كان رجلا أو رجالا قال فراد واجبت الإجابة إذا لم تكن خلوة محرمة وبتعبير بالوجوب نظر من جهة أنشط الدعوة أن تكون عامة كالعشيره والإخوان وأهل الصناعة فكيف يجيء بالوجوب عند دعوة رجل واحد وعبارة رفع صحيحة فنعبر بالاستحباب وصورة المسألة عند الدعوة العامة والتنصيص على هذا الرجل بعينه فلا خلل إذا مسألت وجوب استحباب الدعوة إلى وريمة استحباب الوليمة أصلها أما وجوب الإجابة فقد جاءت بأعدلة من هذا بأن النبي أمر بها وبين أن من تخلف عنها فقد عصى الله ورسوله ففيها دلالة وضحة جدا على الوجوب وفي إجابة الداعي قد يحبس ما يحدث في أمور لابد أن يترك المر فإن واجد الدعوة واجب عليه أن يذهب إليها واجب عليه أن يستديبها وإذا دعاه نصرني فإنه لا يجيب الدعوة إلا إذا أمن الفتنة التي نخشها إلا إذا أمن الفتنة التي نخشها كان صلينيا لأنه في منكرات وأنا أقول أيضا عندما يدعى إلى وليمة العوس فارد منكرات من تعليق الصور غيرها وأيوب لما جاء إلى إلى ابن عمر الجلأن أرضاه وكانت الوليمة وليمة إما ختان أولاده أو فأراد أن يدخل من خارج باب وجد الستائر معلق أو الآن الآن يقتلنا جميعا قال ما هذا أما تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن عن تغطية الجدران المتاع عن ذلك سكت عمر ما كان يعلم ثم ذهب فراجع حتى قال الحق معك نعم فنصري كما قلنا يكون فيها منكرات وكن فيها المودة أيضا فوجب عدم إجابة الداعي النصراني لأنه فيها كما قلنا تشوش شرك أيضا لأنه الزواج عندهم يكون فيها ما ما أدري ما يسمونه قداسا ولا ما يسمونه ويتكلمونه أن تكون بمساعدة الشرك فلا يجوز الذهاب فلا يجوز ال الذهاب إلى أي من الأحوال لا لا لا سيما أن المكرات أيضا تكون قابعة هناك فأيضا في وريمة المسلم من علامة المدعو بغلب تزن أو باليقين على أنه تنتشر المنكرات في هذه الدعوة من طبل وأيضاً من استعمال الموسيقى وفيها م فيها من الشركات، فيجب الكف ما أقول بقى إنه ما يعني ليس عليه واجبا أن يذهب أقول يجب يجب المنع من الذهاب بهذا كوفان سين في ذلك ودخل على تقسيم القص. بين الزوجات يظهر النطق الاصغر سنحصره في مساله النكاح والمهر وغير ذلك فقط لو في اسئله تفضل